السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أي الإخوة الكرام والأحباب فأنا عارف أن النور الانقطاع عن النساء في المرة الماضية حرمهن حرمهن من سماع أشياء لكن بعض الأخوات اردنا اعاده موجز للدرس الماضي فبايجاز كده تكلمنا في نور على الدرب في النقطه الخامسه او المحطه الخامسه من الطريق الى الله عز وجل عن النور من اين ياتيك هذا النور قلت من الله عز وجل وفي المساجد وفي القران وفي سنه النبي عليه السلام والسلام والاسلام عموما نور وتمام النور يكون يوم القيامه ثم تكلمت عن حاجتنا الى نور العلم العلم نور ونحن أحوج إليه في هذا الزمان من حاجتنا إلى الهواء وبغير نور العلم يقع الانسان في الشرك ويضل في ظلمات الجهل دون أن يشعر بل بغير نور العلم سيكره الله جل وعلا من لم يتعلم ثم تكلمت بإيجاز عن فضل العلم والعلماء وأجبنا سويا على سؤالين هامين جدا ينبغي لكل طالب علم أن يسأل نفسه هذين السؤالين ويجيب عليهما إجابة ترضي الله عز وجل لماذا نطلب العلم وكيف نطلب علم لماذا لأن العلم فريضة لإصاح الطريق إلى الله عز وجل لتحصيل الأجر للخشية من الله عز وجل للعمل بهذا العلم لتحويله إلى عمل ثم سادسا لتبليغه للناس ثم قلت اياك ان تطلب العلم لغير الله عز وجل فالاخلاص الاخلاص يا طلبه العلم والا ضاع علمكم وضاع ثوابكم وحملتم اوزارا فوق رؤوسكم فبالاخلاص الخلاص ثم السؤال الثاني كيف نطلب العلم كيف نطلب العلم ذكرت الاجابه على هذا السؤال من كلام الامام الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني فذكرنا الذكاء وكيف أنه من الله جل وعلا ابتداء ذكاء فطري ثم اجتهاد منك في طلب العلم وحرص على الوقت وحرص على الكتابة وحرص على البحث في طلب العلم وهمة عالية واجتهاد عال وبلغة ولو كانت يسيرة كمال يسير ثم صحبة الأستاذ فمن كان أستاذه كتابه غلب خطأه صوابه ثم لابد من طول زمان لابد من صبر وطول نفس مع طلب العلم حتى يعزك الله وسلم على كما قال ابن عباس ذللت طالبا فعزست مطلوبا وفي نهاية اللقاء الماضي ذكرت لكم يعني جدولا لطالب العلم موجزه في خمس علوم القرآن والسنة بتفسير القرآن وشرح السنة ثم تطبيق ذلك عمليا على أرض الواقع عن طريق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقبل هذه الثلاثة اللي هو القرآن بشرحه والسنة بتفسيره والسنة بشرحها والسيرة النبوية والسيرة الصحابة قبل هذه الثلاثة لا سيما في الزمان الذي نعيشه زمان الاختلافات لا بد أن تتعلم فرض عليك أن تتعلم ما تصح به عقيدتك ثم ما تصح به عبادتك الأخ ما ليش الأخ لبس أحمر في جماعة قبلك فسلم وخرج سلم وخرج في جماعة ثانية لك. فلابد ان تتعلم ما تصح به عقيدتك وما تصح به عبادتك حتى لا تخطئ في يعني فتن الشبهات التي تزيل الايمان وحتى لا تعبد الله جل وعلا بهوى او تبتدع فلتتعلم ما تصح به عبادتك تتعلم فقه الطهاره ولو بايجاز وفقه الصلاه وفقه الصيام وإن كنت تبيع وتشتري فلتتعلم فقه البيوع وإن كنت صاحب زكاة بلغ مالك النصاب تتعلم فقه الزكاة وإن استوجبت الحج وذهبت لتؤدي هذه الفريضه أو حج أو عمره فلتتعلم فقه الحج وهكذا هذا ما تصح به عبادتك حتى لا تظلم ثم بإذن الله جنعلا في هذا اللقاء كما وعدتكم عقبات على الطريق وما بعد فكريم محطات الطريق إلى الله قلنا عشر محطات واحد كيف نفيق كيف نهتدي كيف نبدأ كيف نتزود زاد الطريق نور على الدرب عقبات على الطريق استراحة على الطريق كيف تثبت على الطريق كيف ترتقي إلى الله جل وعلا كيف تموت العقبات التي يقابلها السائر إلى الله جل وعلا كثيره العقبات التي يقابلها السائر إلى الله جل وعلا كثيرة كثيرة يعني في مطبات في حياتك وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى وانت متأبل ربنا وانت ماشي في طريقك إلى الله عز وجل هناك عقبات كثيرة ستجدها لو لم تثبت عندها ولو لم تتخطاها واحتاج ذلك إلى تبات وإلى صب وإلى نقاط محددة تجعلها نصب عي في رأسك وفي عقلك وفي قلبك ونصب عينك لكي تتخطى تلك العقبات وإلا ستؤخرك تؤخر سيرك إلى الله جل وعلا وحط في زينك على طول اللي ماشي في طريق سفر ماشي في سرعة التسعين, لازم حيلاقه دمه مطب بيعمل ايه بيهدي وياخد المطب وبعدين يسرع تال يعني مش معنى انك تقابل عقبة في حياتك ان طريقك إلى الله يقف مش معنى انك تقابل عقبة في حياتك انك تضل الطريق وتبعد عن طريق الهداية مش معنى انك أقول لك بقى عقبك يترى جدا مش معنى انك تتعرق الموقف معين يكون شديد على نفسك انك تعتزل طريق الاستقامة والطريق الالتزام وترتد على عقبك هذا هو الذي يعبد الله جل وعلا على حرف كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ربنا فمعنى العقبات يا كلها المطبات اللي هتقابلها في حياتك لابد ان تضع في ذهنك ان المطبات دي حاجه وهتعدي حاجه وهتعدي ولازم هتاخر سيرك شويه هتعطلك شويه عن طريقك الى الله بس بعد كده لازم تعاود السير الى الله عز وجل عقبات على الطريق لمن يريد السير الى الله عز وجل او لمن سار اصلا يعني ممكن واحد عاوز يستقيم يلتزم يقرب من ربنا ينصيح تبدا عقبه معه عشان من البدايه الشيطان عمل حرب استباقيه بدل ما تخش تخش في الصدر المستقيم والشيطان يبدا يحارب معك يعمل الشيطان من الأول ما يدخلكش الطريق من اول ما يدخلكش الطريق يحاول يثنيك على الطريق اول ما يحس الشيطان ان حاجه تعرب تقرب لربنا يبعت لك شياطينه خدام بتوعه سواء من الإنس أو الجن عشان يبعدوك عن هذا الطريق أو هكوم بتفكر تلتزم أو هكوم بتفكر تستقيم، أو هكوم بتفكر تقرب لربنا لا يوم بقى يرمي لك الشهوات و... ويحط لك المطبات والعقبات عشان تبتعد عن الطريق اصلا ولا تبدأ فيه لان الشيطان لو أنت بدأت هيتعب هيتعب بقى يزهدك الطريق ويتعب عشان ي... يبعدك عنه إنه من البداية يحاول أن يثنيك عن الطريق فيعني لك بسرعه بسرعه جدا عشرين عقبة عشرين مطب في طريقك لل... الى الله عز وجل عشرين مطب اول مطب بتقابله البحث عن عمل ده كتير من الناس بيقابل البحث عن عمل اول ما يفرز الكليه مش لاقي شغلانه ابوه خلاص ذوق منه في البيت امه بتقول له انت عمل زي ست البيت عاوز يخرج يشتغل مش لاقي شغل هذه عقبه طيب لو لاقى شغل هيروح يشتغل بالمكافاه بمتين جنيه مش هيجيبوله له قميص وبنطلون يبقى يضطر يشتغل شغلانه تانية من بعد الضوء من الساعه اثنين ولا الساعه ثلاثة ولا الساعه اربعه ولا الساعه 12 بالليل يرجع لا في وقت يحضر محاضره ولا في وقت يقرا قران ولا في وقت يقوم الليل ولا في وقت يطلب علم ضاع دينه وقد امسك الدنيا هذه عقبه ولا مش عقبه عقبه هو في الشغل ضغطه ردا ما ينفعش يسيب الشغل اصل العمل عباده والمدير ما ينفعش ولو صلى في المسجد صاحب المحل يقول له لا كده ما ينفعش انت تخسرني هذه كلها عقبات يشتغل ويصلي تطلع له موظفة موظفه معاه في المكتب طول النهار بتكلمه طوله النهار بتبصله طوله النار النهار بيساعته على شاي تاخد تليفونه يرفيته في البيت طوله النهار ترن عليه بيتعقب جوه العمل مش دي أعمال الناس الآن؟ أعمال الناس الآن؟ أنت تروح أي وظيفة حكومية الآن؟ أي وظيفة حكومية؟ الرنة المحمول موسيقى ومشغلين جنبه موسيقى والشباب جنب البنات دول بيكلموا دول بل ربما تكلم المرأة زميلها أكثر مما تكلم زوجها لا حق وكذلك الرجل شايف متزينه ومتعطره قدامه يروح البيت يشمي ريحه البصر فبيزهد هذه كلها, كلها عقبات هذه كلها عقبات في العمل فالحل هي يا أخوان حل هذه العقبة حل هذه العقبة إنك تعرف أن الله جل وعلا ما أوجدك في الدنيا لهذا العمل ده الحل ربنا خلقنا في الدنيا ليه عشان نشتغل مهندسين ولا تكترة ولا موظفين ولا مدرسين ليه ربنا خلقنا للعبادة صح والعبادة التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها تكفل الله ان عبدناه هذه العباده تكفلنا بالرزق الايه هي. وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو رازق ذو القوه المتين يبقى تعرف أن الله جل وعلا ما خلقك في الدنيا إلا لعبادته وبالتالي كل ما شغلك عن العبادة لله يعني واحد شغل في مصر كما يدور على نقعد عمل للامارات يروح يشتغل في دبي ما ادش خلاص دبي هناك سقطت يعني تركت دينها حضاره ومدنيه ورقي وماله فساد ونساء وتبرج ينسى دينه طب اعمل ايه ما انا عاوز فلوس لا انت مش عاوز فلوس انت عاوز حسنات هو المهم كده بس ربنا بيقول يا عبادي ان ارضي واسع صح أرض وساعة لمن؟ اقرأ نهاية الآية يا عبادي إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون فاعبدون الرزق اللي ربنا كاتبهولك رحت الإمارات هيجيه لك قعدت هنا هيجيه لك صح لازم تحط في زينة كده يبقى أن خلقك الله جل وعلا للعباد بل لو أعطاك الله جل وعلا مال ربنا يدك فلوس ليه؟ برضو للعبادة الفلوس ربنا يدلك عشان تستعين بها وتستخدمها في العبادة يبقى تروح تجيب فلوس تشغلك عن عبادة؟ لا ده أنت لو معك فلوس تنفيقها في العبادة قال الله جل وعلا في الحديث الكدسي إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يا بارب أنزل المال ليه؟ ده أنت لو تجاهد ما تنشغلش عن عبادة ما تنشغلش عن الصلاة تبقى قاعد في تولي العمل عبادة وتشيب عشان تكتب ورقة ولا عشان تقعد في وظيفتك تولي سيب صلاة والعمل عبادة لا ده أنت لو أنت بتجاهد عشان تفتح بيت المقدس تفتح الاقصى لو انت بتجاهد مطلوب منك في الجهاد ده هو انك تصلي شاف من صلاه الخوف صلاه الخوف واذا كنت فيهم يعني في المعركه فأقمت لهم الصلاه فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلعتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتات طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلعتهم ودل الذين كفروا لو تكفرون عن اسلعتكم وامتعتكم فا عليكم ميلاتهم واحده اشتغل عند ربنا اللي يقول لك ان عمل أبدا قول له انا شغال عند ربنا ما انا بعمل عند ربنا هتعمل عند ربنا هتديك هيديك حوافز وهيديك رواتب اي والله وهيديك مكافاه نهاية الخدمة هيديك فين مكافاه نهايه الخدمه في الجنه نهايه الخدمه هناك هيديك مكافاه هناك سيعطيك الله جل وعلا مرتبا مجزي اه والله هو ربنا قال كده ويرزقه من حيث لا يحتسب مرتب مجزي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث يحتسب اقول لك مرتب مجزي يعني ايه شوف النبي على سنبول ايه كما روى الترمذي من ابن سعود باسناد الصحابه الشيخ الالباني وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من نزلت به فاقه اللي عاوز فلوس فانزلها الناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها الله يعني شغال مع ربنا عمله عند ربنا فانزلها الله اوشك الله له بالغنى مش هيديك مرتب بس ده مجزي ده يغنيك لو انت اشتغلت عند ربنا يبقى الحل الحل انك تعرف انك في الدنيا شغال مش مهندس ولا مواصل لا ده انت شغال عند الغني مش ملياردير بقى عند الغني سبحانه وتعالى هيديك اللي انت عاوزه يبقى العقبه الاولى البحث عن عمل انك تبحث عن العباده والعمل هو اللي يجبرك اتنين عقبة تانية الدراسة ولا دي مش عقبة اكبر عقبة اللي بيحسها اللي فيها لا سيما انهم شغلون الان شغلوا الطالبة امتحانات شهرية وامتحانات دورية وامتحانات نصف سنوية وامتحانات مهلبية بس اما حاجة في الاخر يشغلك يشغلك غايته يشغلك عشان ما تفكرش تطلب العلم ما تفكرش تحضر في مسجل ما تفكرش طب عقبة الدراسة دي, دي. تشغل في الامتحانات والمذاكره و... عقبه أنا أسألك سؤال عشان تتخطى العقبه دي بصراحة كده أنت أيام الامتحانات بتبقى أقرب إلى الله ولا في الأجازة ايام الامتحانات يبقى لازم تعرف انك قريب لربنا لأن المؤمن إذا ارتاح غفل ربنا قال لنا فإذا فرغت فانصر فانت لو انت مش مشغول في الاجازه ممكن تسيب الصلاه مع انك ايام الدراسه ما بتسيبهاش يبقى انا عاوزك تاخد الدراسه ديا تأخذ الدراسة دي تحس انك قريب لربنا تحس انك محتاج لربنا سبحانه وتعالى وانا عشان احسسك ان هي مش يا هي أحسنك من عاقبة أنت انت ربنا بينمي عقلك بالدراسه استخدمه برده في طلب العلم انت الوقت بتعرف تحفظ اشوف احنا انا عملت ايه كذا مسبقه كذا سنه عملت كان دي يعني الخمسه الاوائل عمره كان دور علميه من حوالي اربع سنوات الاولى كانت لسه طالعه من امتحان السنوات العامه كانت واحده اولى على على طلعت عمره كانت لسه طالعه من امتحان السنوات العامه من اسبوعين قعدت الاسبوعين ذاكرت كان برده دور علميه كانت أنا برده دكتور غريب الدكتور حازم دوره سيره وعقيده وتفسير كان معانا شيخ مصطفى العدوي كانوا اربعه شيخ مصطفى استاذنا ربنا يحفظه وطلعت الاولى وكان الفرق بينها وبين الثاني حوالي 7 8 درجات مع ان الثاني والثالث بينهم نص درجه ولا ربع درجه كانت طالعه الاولى بحاجه كبيره وكانت لسه ضالع مستني يا عم ليه دماغها لسه حاضره يبقى انت استخدم هذا الذهن الحاضر في اثناء المذاكره في اثناء الدراسه في انك إيه؟ تحفظ القران والسنه تتعلم دينك استخدمه و... وعشان تعرف يا اخي تقديم الاولويات او تنظيم الأوقات هو باب إلى النجاح في الدنيا والاخره انت لو زكرت، لو انت في طب وذكرت في اليوم اربع ساعات بصدق مش قاعد بتفكر في بتذاكر ودماغك في ماتش الاهلي والترجي لا مش هو ده اللي كان امبارح عندي او امبارح لا بفكرش كده انا بذاكر بس حط كل قوتك في المذاكرة عشان برضو لما قولك روح يلعب كورة هقولك برضو حط كل قوتك في الكورة يعني بقول الأباء كده لما ابنك تلاقيه بيلعب ما تقوله بصرع عشان المذاكرة يتعقد وكره المذاكرة لا العب يا ابنش وجري ومن الجندة للجندة وهاتجون هنا وجن هنا وروح جايش خليه يلعب كويس بس ساعة المذاكرة برضو ذاكر كويس خذوا ما أتيناكم بكوة يبقى أنت كلها قوة فيها نظم وقتك ونعمل جدول نسبي جدول نسبي. يعني جدول نسبي يعني ما تقولش من الساعة ستة ونص وخمسة للساعة تمانية اللى تلت مذاكرة رياض وبعدين من تمانية اللى تلت لغاية الساعة تسعة وسبعة وربعين دقيقة مذاكرة لا ما ينفعش كده عارفة ما يحصل ايه كل اللي يجي يعمل جدول يعمل جدول بالثانية يجي يبدا اول يومشي يوم شي كويس ثاني يوم يخس تعتالي يوم يسيبه خالص وممكن من اول يوم ما يقدرش يتعقد يسيب المذاكره زي ما احد اخواننا كده كان زميلي في الكليه برده ربنا يحفظه كان يجي مثلا يذاكر معي يقول لي بص احنا لازم نذاكر 3000 سؤال لازم عشان نطلع يا ابني طب بس خلوهم دلوقتي 1000 لا هما 3000 نعد اول يوم المفروض 3000 في شهر يبقى كل يوم ميت سؤال نيجي اول يوم ما نذاكرش خمس اسئله يتعقد وينام لا انت برضه حط لنفسك جدول نسبي وانا هقول لك لما تذاكر انو بالمذاكره خير تعانوا عليها انا بذاكر لاصلح على الامه لانفع على نفسي لما اعمل انا اذاكر دي مهمه جدا ما تنسوهاش يا طالب يا شباب انا اذاكر لابر امي وابي احنا عارفين ان اباء وامهم كلهم بيحبوا المذاكره ونفسه ابن يبقى الساتر المستشار وسعاده الدكتور والاستاذ المهندس ونفسه فانت ذاكر لتبر اباك وامك تاخذ اجر البر تدخل السروح على قلب ابيك وامك استحضر النيه دي تاخذ على حسنات توصلك الى الله جل وعلا يبقى العلاج لعقبه المذاكره تنظيم الاوقات تقديم الاولويات جدول نسبي جدول نسبي هذا العلاج طيب عقب الاجازه لما تجي الاجازه تعمل ايه ببساطه كلمه واحده بس فاذا فرغته فانصب انصب بالعلم انصب بالعباده انصب بالدعوه الى الله ثلاث حاجات مهمين اهم انصب بالعبادة انصب بالعلم انصب بالدعوة إلى الله عز وجل او على الاقل انصب في الرياضه المفيده ثالث عقبة فتنة النساء ولا مش فتنة اللي كان بقول أشد عقبة المذاكره هي ولا النساء النساء أشد عقبة فتنة النساء إنه قال كده عليه السلام ما تركت بعضي فتنة أضر على رجالي من النساء كل حاجة بقى في التلفزيون في النت في الفضائيات في الشوارع في كل هتا فتنة النساء والعزو بالله الحل ايه واحد المجاهدة طلبا للأجر الجنة مش سهله الجنة عاوزة جهاد لما اجي كده بص بنت قدامي لا احسن احرم حوريه من حور العين اخلد معها في الجنه بنظره لهذه المراه بلاش انظر يبقى ايه اعرف ان مهر الحور العين ترك هذه المحرمات تاني حاجه تاني حاجة اصرف بصرك اصرف بصرك الواحد عالم الماني عالم اجتماع الماني قال ان انني بحثت في كل الدنيا فما وجدت حلا لمشكله الجنس يعني يقصد فتنه النساء الا في كتاب محمد فين قال في قول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم لو انت ما شفتهاش خلاص لا في بقى ابتسامه ولا ضحكه ولا جمزه ولا معكسه ولا مشي وراها ولا ولا تلقى حتى البيت تفكر فيها ما انت ما شوفت حالك خلاص عشان كده لما سئلت فاطمة عن أفضل شيء للنساء قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال عشان أكبر مصيبة أصابت ديننا خروج المرأة إلى الشوارع مش للعمل لا للشوارع الله رح ما تشقيش ولا كم في الشارع وصول تبص يمين تلاقي واحده تبص شمال تلاقي واحده ترفع راسك للسماء تلاقي غررك من الشباك تبص في الارض تقبض في واحده طب هتعمل ايه النبي ما قالش اصرف وجهك النبي قال ايه لما اسئله جرير بن عبد الله البجيري قلت العلاج مهمة مهمه جرير بن عبد الله البجيري صح ومسلم قال له يا رسول الله بتصلي عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قاد له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك إيه الفرق بين إصرف بصرك أو اصرف وجهك واحدة معدية قدامي عملت كده ده اسمه إيه؟ صرفت وجهك إنما يعني اصرف بصرك غمط هو صرف البصر أيوما أسرع كده؟ ولا كده؟ إنك تغمط لأن صرف الوجه معدي قدامك انت ممكن تبص كده وانا جايباها وممكن تصرف بصرك هي باشا معديه كده من يمين الشمال تصرف انت بصرك برضه من يمين الشمال هي باشا كده تقول اعوذ بالله من شيطان الرجيم ما بتحصل استغفر الله استغفر الله لا يا اخي ان قال بقى اصرف بصرك افل عينك افل عينك وبعدين لف زي ما انت عاوز هتخبط هتتخبط دلوقتي في اللحظه دي يعني خلاص حمجه ال... انت بتعدي الطريق عينك بتقفل عشرين مره في الدقيقه من غير ما تدري لما تقفلها بنفسك هتتخبط لا قفلها اسرف بصرك عن هذا الحرام وربنا ادها لك الحمد لله قفلت انت الباب ربنا جعلها لك بفضل الله بابين مش باب واحد بابين فوق تحت تقفل عينك وتصرف بصرك عن هذا الحرام كذلك انن ان المجاهده تعرف ان ده مره العين اثنين اصغر بره ثلاثة، الزواج اتجوز ليه ما تتجوز وانت طالب اه الاباء الوقت ما يزعقوش وانت قلبت علينا العيال ايه يعني انت ابنك اللي في الكليه انا كنت اشوف الكلام ده ابنه في كليه طب بيدو درس للبطنه بألفين جنيه ودرس للجراحه ثلاث الاف جنيه لما اتجمع له الخمس تلاف جنيه دولا وجوزه في الشقه اللي انت ركنهاله ديا ويدي له كل شهر خمسون جنيه ما عادش بقى يروح يشتري وردة لصاحبته ما خلاص هيجيبها له في البيت ما عادش هيركل بقى في المطاعم الخارجية هياكل في البيت ما عادش هينشغل عن المذاكرة بالفتن الخارجية ما عنده الأنس في البيت وأحلى حاجة انك تذاكر وهي بشجعك وهبت تفتح لك نفسك يعني في الاول بس انشغال لا بعد كده خلاص هيبقى فاتح نفسه وخلاص وانت بتاكل كده البرتقال اتحط لك في وانت مشغول بالمذاكره ومن جرب عرف واسال مجرب واسال طبيب ف فاقول لك يا حبيب الزواج وانت صغير الزواج وانت صغير ليه الزواج بعد الثلاثين 30 الزواج بعد الثلاثين الحمد لله القانون بقى 18 سنه صح ولا كام 18 18 سنه اتجوز كفايه كده قوي 18 سنه تتجوز وهقول لك ما تقولش دابوك هات المصروف اشتغل انت ايه يعني ما تشتغل انت شغلانه لمده اربع خمس ساعات في مكتبه وانت بتذاكر شغل في مكتبة وتاخد لك 500 جنيه في الشهر خمس ست ساعات ومعاكي الكتاب بتذاكر، إيه المانع ما في كتير بيشتغلوا هما في الكلية بس ما بحيث ما تقعش في فتنة النساء ما نفعش الكلام ده وانعرف مش هينفع عندي كتير ما نفعش الكلام ده يبقى الصيام الصيام بس مش فيه صيام الصيام المجهد ما عليش انا عافل نبه مالهاشك المديا بس انا بقول لك الصيام المجهد النبي عسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء ده بل يتزوج فإنه البصر وأحسن الفرج ومن لم استضف عليه بالصوم فإنه له وجاء الصوم اللي يكون لك وقاية وجاء مش أي صيام مش تصوم وتروح تفطر تكل بطه وتقعد تأكل على الأكل لغاية لما تتنفخ أكل تزداد شهوتك أكثر من الأول لا تصوم تصوم وتفطر على على تمرتين على عصير حاجه بسيطه كده بتعس تبقى جعان لو انت لقيت نفسك جعان ببساطه كده صوم لغايه لما تخس لو انت صم وخسيت مش هيجي لك اصلا فكر ولا قدره تفكر في الشهوه مش هيجيلك شهوه دي اللي جدا عندك فمش هتفكر في دي النساء لما تبقى تتجوز يا سيدي يبقى كل حاجه الاتفاق زي ما انت عاوز بس الوقت صوم صوم يبقى قلنا المجاهده اصرف بصرك الزواج أصيام مجد خمسة على فتنة النساء الانشغال الانشغال انشغال ب بأي حاجة بأي حاجة أي حاجة مفيدة أي حاجة مفيدة أنا كنت عاوز بالمناسبة كنت عاوز أتكلم كله ضد الجمعة بتاعت مجمع الإيمان الجاية كنت عاوز أتكلم عن فتنة النساء رأيكم ولا بسال الموضوع مش محتاج مش محتاجين محتاجينه حد مش محتاج من دول صح كل الحمد لله مستعف ومفيش فيت انساء خالص الحمد لله مفيش حاجة الحمد لله طب حد فيكم مشغول بالنساء مفيش مفيش الحمد لله احنا ماشيين في الشوارع نظيفه انا بصراحه انا بمشي ما شمالي يعني كنت ماشي امس مع بعض الاخوه في شارع كليه الاداب في كل الأداب الاداب مطاعم وأنا ماشي وراي كذا حاجة فاشترت من هنا وجبت حاجه حاجة هنا و مشيت فالجمع يقول لي أعوش بالله إيه ده؟ قلت له في إيه؟ قال لي التبرج ده؟ قالوا فينا والله ما خدت بالي فعلا ما خدتش بالي ليه أنا مشغول ما وراي كذا حاجة أجيب دي و دي و أجيب دي و أتكون على الورقة اللي بجيبي أعوش أشتري كذا و كذا فمش فاضي فالمشغول مش فاضي مش فاضي يطلع النساء مش فاضي اللي مشغول بطاعه ربنا مش فاضي يبص على النساء والله العظيم شاب شاب يمكن اكلمكم عن قضه النساء استغفر ربنا فيها شاب والله العظيم من بلد جنب المنصوره اسمه ميت فارس لو حد يسمع عنه عند تكنس كده بركب له ثلاث مواصلات او اربع مواصلات لغاية لما يوصل لي... للجامعه مولي والله العظيم باخرج من الساعه 7 الصبح عشان اوصل للمدرسه الساعه 9 الصبح احضر محاضرات لغايه الساعه خمسة ارجع لبيت الساعه 7 او 8 بالليل قول لي والله العظيم من ساعه ما من البيت لغايه لما اروح الساعه 7 الصبح بالليل و بالليل بيقول لي والله لا تقع عيني على امراه والله ما شفت ولا واحده متبرجه في الشارع هو ما فيش في متبرجه لا في ده ركب من بلده لمت فارس ومن مت للمنصورة للمنصوره والمنصوره للجامعه وزي ما هو راجع برده خمس كمان ده اربع ثلاث اربع مواصلات وغير بقى الجامعه انتوا عارفين شارع الحب عارفينه في الجامعه مش عارفينه وتل ابيط برضه عارفينه ومش مش عارفينها اللي في الجامعه يعرف الكلام ده في شارع الحب وفي تل ابيط ده في شارع جامعه المنصوره هيمشي في في الحته دي كلها ومش هيشوف اه مش هيشوف ليه اصل مشغول اصل هو عنده ورد استغفار ألف مره يعني لما يخلص الدكتور ما بين ان يعني دي والمحاضره دي اكون استغفرت 200 وانا رايح المسجد استغفر كمان متين مش مشغول عاوز يخلص بسرعه مش يوم اللي وراه حاجات كتير ومش فاضي مش فاضي ده لو حتى لو بيلعب كوره لعبت كوره مش فاضيين يجوا يتفرجوا ليه اصلا عنده عاوز يتابع الفريق اللي هيلعبه بعد يومين بيلعب ازاي والتقسيم بتاعه كان ازاي وبعد ما يلعب يتدرب ازاي مش فاضي لو انك اشغلت نفسك بما يفيدك بما يفيدك لن تقع فتنه النساء رقم كام بعد كدا في علاج فتنه النساء ستة اين قلنا المجاهدة اصرف بصرك الزواج الصيام الانشغال ستة البعد عن الكورنيش والجامعة دي حطتها الوحده دي هو ده مكان الفساد انا مش قصدي الكورنيش يعني انا قصدي البعد عن اماكن الفساد بس بسانا هتطلق في الأول كده الكريش والجامعة طيب إزايت أنا بروح الجامعة أغزبني عني ماشي روح أغزبني عنك روح عند الحاج يعني إيه يعني أنت عندك المحاضرة الساعة 9 والمشتور بياخد ربع ساعة أطلع الساعة 9 إلى 3 عشان أوصل المدرج ما روحش قبلها بساعة هتعمل إيه في الساعة دي ما روحش حاجة هتعطبص لا روح على الحاجة بالظبط خلص ويجري خلص ويجري ما تمشيش في الشارع إلا عند الحاجة. ما تنزلش تري حاجة ما فيش حاسمة تتفسح في أماكن وحشة. لو اضطررت تتفسح حتى لو على كورنيش ما تمشيش الخميس والجمعة. يوم ربع حلو كمان لا بلاش؟ ما هو ما تمشيش خالص بأحسن. بلاش. أنا والله أحياناً يعني أنا ليه يعني أختي سكنها على كورنيش. أحياناً بروح حضورها. والله إخواني في بعض الأحيان بمشي كأني لأول مرة أمشي على كورنيش ده شفت حاجة هشوف عيارة كده ما خدش بالي منها غالي لما بروح ما بحوز إيه ذماغي ال ال هجيب إيه فكها ولا أكلم إيه والمعارف في التليفون بكلم واحد وما في التاكسي ومش مشغول فبروح بروح مشغول إنما هتروح بقى وانت في ذماغ بقى الفسح هتنشافل هتوعط تبص عشان كده بقول لك ابعد عن أماكن الفتن ابعد عن اماكن الفتن سبعة. الذي اوقعك لا تجعله يصحبك او يصحبه يعني ايه اللي وقعك في فتنه النساء خليك تمشي وربنات ايه السنه عندي نت في البيت صراحه النت ده بيشدني هو اللي وقعني شيل خط النت من البيت ده انا محتاجه عشان بدخل على الطريق الى الله واسلام وايه مش عاوزينه يعني ما تسمعش ما درء المفسده مقدم على جلب المصلحه لو انا برمج بطوبه وتفاحه تعمل ايه ترد الطوب الاول فانت جاتلك من النت ده فتنه وجالك ايمان تعمل ايه رد الفتنه قبل ما تاخد الايمان وافتح باب للايمان تاني اخرج النت من البيت شيل كارت الفاكس خالص ولا كرت اللان ان شاء الله تشيل الكمبيوتر اه يا بلاش كمبيوتر ما هو ده مشيتك ما فيش حل في كده الشيخ محمد يعقوب كنت له بحضره في علاج فتنه النساء بالتوحيد قال فيها مساله قصره في البصر دي فكل ما يقول حل في غض البصر واحد يقول له شيخ عملت كده وقعت قال له بص الحل وانت خارج الشارع واحد يربط لك عينك بمنديل ويسحبك زي الاعمى قال له كده يا مشيك قال له كده هو انت فاكرني انه اقول لك بعد كل ده تبص بقى انت معذور لا مش معذور اقعد في بيتك ما تخرجش من بيتك الا عند الضروره كما قال النبي عاصم وليسعك بيتك يعني اوسع حاجه لك في الدنيا هي إيه؟ بيتك وليسع يعني اوسع حجرك لك في الدنيا هي بيتك ما تخرجش عند عند, عند حاجة. أنا ما بحلليش الخروج إلا ساعة الماتشات هتروح بقى ساعة الماتش تشتري الناس ما فيش بقى زحمة عليك ولا حد يزحمك في الطريق تركب التاكس المشوار اللي بيأخذه في نص ساعة يأخذه في خمس دقائق هتمشي في بط... حتى... يا الحياة نظيفة بغير الناس البطارين دول بقول يا يات يعملوا ماتشات كتيرة يشغلوا بها البطارين دول عشان نفضحنا نمشي في طريق الله عز وجل بس ربنا يهد المسلمين يا رب الى اخر علاجات فتنه النساء كذلك فتنة الرابعه عقبه الرابعه الزواج والاولاد يعني مفيش نساء عقبه دي لكم كم؟ لا أنا قلنا البحث عن عمل وعقبه الدراسه وفتنه النساء اه انا كنت حاطط الاجازه مع الدراسه طيب ماشي هي عقبه برضه ماشي فتنه او عقبه الزواج يعني انت بتقول لنا ان عدم الزواج عقبه اللي النساء ولما اتجوز كمان عقبه اهو وهو قبل ما يتجوز كان مشغول بالنساء لما اتجوز انشغل بيها عاوزه انتري جديد وعاوزه يشتغل شغلها ثانيه عشان يجيب فلوس وحبها حب زائد فطور النهار مشغول بيها مش قادر يسيب المحاضره عشانها ومش قادر مش قصدي يقعد معها ويسيب المحاضره مش قادر يسيبها ويروح المحاضرة مش قادر فيه فرق بين حب الزوجة مش بقول ما تحبهاش لا في فرق بين حب الزوجة الفطري او اللي انت يعني ربنا اكرمك به وفرق بين الفتنة بالزوجة ربنا قال يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروكم فأحد يبتلى بامرأة تشيبه قبل المشيد وتفتنه وتتوبه يعني ادوره في النفسه عشان كده يا اخي اتجوز من البدايه اختار زوجه اختيار صح عشان ما تبقاش زوجتك فتنه لك ما تبقاش زوجتك فتنه لك اختار من البدايه اختيار صح واللي يشغلك عن الله طلعوا لله دائما كده وهتجمع فل جديد جاب محمول جديد طول النهار يشتغل بيه ويلعب بيه يقعد في المسجد يصلي ويتفرج وفي الشارع أنا دي مش عارفة أعمل بلوتوس إيه وخذ يا ابن هاد بلوتوس وهاد وعرض الرسائل الجديدة بقى سبعين رسالة في اليوم تلو النهار يكتب رسائل ويبعد رسائل مشغول ايه اللي سر المحمول طلع المحمول لله جايب عربيه وطول النهار يلمع فيها ويلمع كويش ويلمع الكويش اللي بمشي في أطراب وطول النهار يرش عطر جواها ويبخرها ويمسحها وشحمة شغلتك طلع لله اتزوج وزوجته شغلته عاوز يفسحها عاوز يعملها شغلتك زوجتك عن الله طلعها لله ايوه طلعها لله يعني طلعها لله متصدق بها وعلى واحد ما تجوز لا طلعها لله يعني حبها لله واخدمها لله بس وانفق عليها لله فسحها لله يعني أدخل على قلبها سرور لله يبقى أنت فعلا سهل لله يبقى بالتالي لو عصد الله هتعمل هتتركها لله لا مش عاوزين نطلق هنقول هنتركها لله يعني ايه يعني منك لله يلا بس ما اكتر أكثر من كده حسبون الله وادعيلها لله إن ربنا يهديه الحل في المفتون بفتنه الزواج او فتنه الاولاد الحل يسال نفسه سؤال انت تجوزت ليه ليه أنا جوزت عشان سنة النبي عليه الصلاه عشان ولد صالح استو... تزوقت عشان يعني تعني على طاعه الله وعنها على طاعه الله اتجوزت النوايا دي يبقى راجع نفسه كل شويه وبالتالي اعمل الكلام ده انا جوزت عشان اكون بيت مسلم فين البيت المسلم بقى لأربع سنين متجوز ما اتجاوزت ما تعلمها كلهم مقصرين في هذا الباب عيالك مقصرين علمهم وكلهم مقصرين في هذا يسأل الله تعالى العفو والعافية النبي عليه السلام لما حسن زوجاته حس زوجات سيفتنه عن طريق الدعوة طلبنا من النبي أن يزيد عليهن النفق قعدوا اجتماع على النبي عليه السلام قالوا بقى ما ينفعش تدينا مئت دينار في الشهر قليلا فاللي هون مئتين دينار مثلا يعني النبي قالوا لكم والله لو اللي عاوز منكم تزود هدلها وطلعها يا أيها النبي قل لأزواجك إن, إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وإيه هديكم ومتعكم وأسترحكوننا صراحا جميل هتطلقوا لله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله اعد للمحسنات من كن أجرا يبقى لازم انك تعلمها كده ان نصبر على الدنيا ولا نصبر على حر النار لإقامة البيت المسلم ان يكون بيتك بيت وبالتالي لو جيت حضرتك حضرتك زيديا مش تسيبها في البيت تطبخ لك عشان ترجع تأكل البطة لا تطبخ الصبح وأنا في الشغل عشان الدرس هتيجي تحضر معايا فيه فبالك لو أنت رايح محاضرة بعد المغرب تاخدها معاك خلي في خير في اهلك مزنوق خالص وراه ظروف والعيال وانشغلت تاخد المحاضره دي وترجع تعلمها او تدي لها شريط او تديلها الكتاب او تديلها ملخص اللي انت كتبته اهم حاجه يكون في في خير في في اهلك في زوجتك هو ده حل مشكله او عقبه الزواج كذلك من العقبات مش لاقيني خلص كده من العقبات حب الشهرة حب الشهرة واحد قابلته مره بيقول لي انا انا مش ولا لي مزاج في النساء انا يعني ما فيش عندي لحظة فراغ عشان نفسي أقول أستاذ جامعي وأبقى مشهور نفسي طب الحل إيه قلت له يا اخي قلت له كده قلت له أنت عاوز تبقى مشهور قدام كم مليون قدام كم مليون يعني مثلا عاوز تطلع في فضائيات والناس كلها تعرف مثلا انك أشهر دكتور بيعالج الجهاز الهضمي على مستوى مصر أنا مستوى العالم طب إيه رأيك لو اتخذت شهرة أحسن من كده إيه قلت له شهرة كونية ان يبقى كل الملائكه اللي في الكون يعرفوه مشهور بالنسبة لهم عارف ده امتى لو أنت عدت محاضر زيديا الله جل وعلا يذكرك في ملء خير من هذا الملء أمام عدد من الملائكه لا يعلمه إلا الله إذا كان في الأرض سبعة مليار إنسان سبعة عشر مليار ملك عن يمين وشمال كل واحد يعرفه المسامه دي اللي هي ما مفيش فيها موضع اربع اصابع الا وفي ملك ساجد وواضعهن جبهته والاعجل الملائكه دي كلها تعرفك الملائكه اللي بتنزل ليله القدر في الارض عددها اكتر من عدد حصر رمال في الارض كلها تعرفك الملائكه اللي بتخش كل يوم سبعين ألف البيت المعمور لا يدخلون إلى يوم القيامة كل يوم سبعين ألف مختلفين كل دول أنت مشهور قدامهم إيه رأيك في الشهرة دي وفوق ذلك ملك الملوك جعل جل وعلا قد عارفك إيه رأيك مش دي شهر احسن هي دي شهر ثم الله جل وعلا يحب التقي الخفي الله جل وعلا يحب التقي الخفي انت سمعت عن عكاشة بن محصن إلا في الحديث بتاع اللي دخل الجنة بك الحساب سمعت عنه؟ خلص واحد بس أمر رسول الله يا رسول الله ادعي لي أدخل الجنة لا لا ادعي لي أدخل الجنة مع, ال... مع السابقين أول ناس أدخل الجنة اللي بغير حساب اللي بدخلهم باب الجنة الأيمن اللي قلوبهم على قلب رجل واحد اللي هجوم كالقمر ليلة البدن وهذا معنى بغير حساب قال له أنت منه أصلا ما قال خلاص أدعي لك لا. قال له أنت منهم منهم كانت معروفه بكذا لا هو ابو بكر عمر ولا عثمان ولا علي ولا من كبار الصحابه ولا واحد بينفق ماله ولا واحد بيجاهد مش معروف خالص هو تقي لكنه خفي مره قال للنبي قال, قال له انت منه خلاص انت منه فخليك تقي بينك وبين الله عز وجل الرقي اللي دخل المسجد ثلاث مرات من باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الان من هذا الفج رجل من اهل الجنه عرفين حديث ثلاث مرات من الصحابي ده يعرفه انا ما اسمه دورت على اسمه في السنه ولا توش ابن سعد بن مين انا قرات في بعض في بعض الاحاديث في قالوا هذا صحابي يسمى عبد الله وبعضهم قال لا نعرفه من كلمه عبد الله هذه عبد الله هذه بعضهم قالوا هو واحد من الصحابه عبد لله عز وجل وبعضهم قالوا الذي كنا لا نعرفه نسميه عبد الله لكن احنا ما نعرف نسبه ما نعرفش مين ما نعرفوش صحابي بمعنىنا احنا صحابي مغمور او بالمعنى الصحيح تقي خفي كفايه ربنا يعرفه هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء الناس منتصرين من غزوه او من معركه فسالهم من تفقدون من اللي استشهد معاكم قالوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عدهم وأناس لا نعرفهم فبكى عمر بن الخطاب وقال لكن الله يعرفهم ربنا يعرفه يعلم سبحانه وتعالى كفايه ان ربنا يعرفك سبحانه وتعالى كفايه ان ربنا يعرفك فاللي عاوز يتشهر وبيحب الشهرة بجد ما تبقى مغني مشهور ولا ممثل مشهور ولا لاعب مشهور وإذا طبعا اللي بيدور على الشهرة نفسهم في كده انت فاكر ان كلمه الشهرة دي كلمه كده وخلاص لا لكن الشهرة الكل بيدور الاب الاب الان ممكن ابنه يبقى يطلع احسن له لاعب كره يقبض له مش عارف خمسة مليون في العقد وكل شهر مش عارف 100 الف وعربيه وشقه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 يطلع يترقص كده والبنات حواليه من كل حته اه سيبنا كده اه يبقى مشهور اعوذ بالله طب ما مشهور عند ربنا سبحانه وتعالى فده العلاج ان الشهرة الحقيقيه مش على مليون يعرفوك ولا عشرة مليون ولا 100 مليون ولا ولا مليار لا ان تكون مشهور عند مليارات المليارات من خلق الله جميعها تبقى طوب الارض يعرفك وبيحبك مش معبود الجماهير بقى زي ما بيقولوا لا ده طوب طوب ده هو الحته دي تحبك ربنا يجعل له قبول في الارض الارض كلها بتحبك لو انت ربنا بيحبك كذلك من العقبات اللي الناس بتقابلها او الطائع الى الله او سائر اللي بيقابلها عقبه ضغط البيت وضغط العائله وضغط الواقع كتير انا دايما بقول الكلمه ديت وراء وراء كل دي كلمه استعرتها من الشيخ ابو سحاف حفظه الله عشان يكون الامانه في العلم وراء كل لحيه ونقاب قصه كفاح غالبا غالبا اللي التقى وراء قصه صبر وكفاح واللي انتقبت ابوها عكسها وما حلفت بالطلاق قال على النقاب ومش عارف سياده المستشار قريبه اجتمع مع سياده اللواء ابن عمه اجتمع مع مش عارف ايه اللي في الداخليه اجتمع ايه اجتمعوا عشان يقنعوه يا ابني الدين مش كده الدين مش في الشرايطين دول احلق يا ابني ما تودرش في ده يا ابني يا ابني خلينا يا ابني امشي جنب الحيط يا ابني اللي اللي امشي مش عارف ايه مش عارف كل الشر ايه وغني له مش عارف الكلام بتاعهم ده حافظين امثله يا اخي في صد الناس عن دين الله اوعى تسمع تبيع دينك بدنيا غيرك تبيع دينك مش بدنيا لا بدنيا غيرك انت ما خدتش الدنيا عشان خطر المستشار ولا العميل ولا بعت الدنيا اديني لك انت عشان هو يتمتع بالدنيا وتقف قدام ربنا تسال لا لا يغش اللي صبرك اللي صبرك في كتير مشغول يعني بحاجات جدا عشان خايف المستقبل خايف على ابنه من المستقبل فيخلي ابنه يمشي جنب الحيطه وربنا قال على سيدنا حكيم لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانها عن المنكر ده <تصفيق> واصبر على الصبر بلاش يا ابني صلي وخلاص قوم جنب الحيطه يا ابني انت مالك انت انت مالك يا عم اللي يشرب يشرب انت مالك نمننا احنا في زمان كل واحد لوحده عليكم وانفسكم يا ابني واحد ماسك بنت في الشارع واحد يعمل فيها اللي يعمله انت مالك انت خليك انت في المسجد وصلي وخلاص صلي في بيتك بسرعه واسيبك من الناس دي لا ده شوف العالم الحكيم اللي سن داود تعلم منه دكمان بيقول لابنه يا ابني اوعى تقف عن الامر معروف انا ممكن احنا مش مكركين عشان نصلي بس ده عشان نامر وننهى عشان ندعو الى الله لو انت من امه النبي عليه الصلاه والسلام كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا و... ومن اتبعني يبقى امه النبي كلها دعاء الى الله طبعا هذا اصبر يا ابني ايه يعني يا ابني ده هيسجنوني يابا لله يا ابني ده بيوقفوني في الطريق يابا لله يا ابني ده العميد طلعني وقال لي لازم تحلقها لله يا بني اصبر يا بني ده بيستذو في الشارع اصبر لله يا بني هو الاب بيقول لابنه كده واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور امشي جنب الحيط وامشي جوه الحيط والله لو مشيت جوه الحيط هيمشوا لك برضك هدوقت لك برضك فلا بد العاقل شوف الاسماء أم عبد الله بن الزبير لما قدم يعني قتلوه فيقول لأمه من الأسماء أي اماه إني ما أخشى من القتل ولكني أخشى أن يمثلوا بي بعد موتي أنا خاف يجيبوني كده وقطعوا بعد ما يقتلوني يقطعوني ويرموا لحمي مش عارف الكلاب ولا يرموا عظمي مش عارف أيه ما قلتوش يا ابني خلاص اقعد جنبي هنا يا ابني خليك قول لهم كل مردوم خلاص ومكالك عند الكلب حاجه قل له يا سيدي وخلاص لا ما قلتليش كده يا ابني قالت يا بني وهل يضر الشاته سلخها بعد بقى روح يا ابني مش قالت له بس لا لو أتلوك وقطعوكم ومثلوا بيك ايه يعني انت انت خلاص رحت عند ربنا هو انت لو ذبحت شاه وبعدين سلختها بتقول اه خلاص ايه يعني اعملوا فيك يعملوه الجسد ثاني وروحك ستنعم عند الله عز وجل حتى يجمع الله جل وعلا جسدك بروحك لتتمتع في حياة سرمدية أبدية هو ده المطلوب يبقى علاج ضغط البيت إلا ابو بيديقه أمه بيديقه وصحبه بيديقه وقره بيديقه وأسرته وعيلته كلها بيديقه ومجتمعه عليه الحل واحد حسن الخلق مهمه جدا حسن الخلق يعني ايه يعني مش معنى ان اللو... ابوك بيشرب جوز وسجاير وبيسيب يتفرج على التلفزيون وبيصليش وحالف على عالمك بالطلاق لا تحلق اللحيه مش معنى كده بيقول لك ايه اعلم اتفرج ركابه لا ده معنى كده انك تبوح تبوس رجله تبوس رجله كل يوم وتقضي له خدماته وتلمع له جزمته وتلبس الشراب وتستقبله وجام جاي له يحطه يجله في ملح وهو نايم تجيب له العصير قبل ما ينام وتنام جنبه لو إلي عاوز حاجة تحت أمرك يا أبو انا أنا خد خدامك بس يا أبا الله يكرمك اللحيديا أنا أحبها الله يكرمك ملاش دي أبا أنا تحت أمرك وخدامك تزل نفسك له بس ما تطعش في المعصية مش معنى انك ترمي الباب بقى أو تقف الباب في وشه وما ليش بيك و... لا والله العظيم لو رأى أبوك منك هذا البذل وهذا الذل وهذا العطاء وهذا الأدب وهذا الخلق الطيب وهذا الإحسان وهذه الخدمة أقول لك يا ابنش هما كل بتعدون كده زيك، والله العظيم هيبقى زيك، والله هيبقى زيك، بس اصبر احسن الخلق معه وانا هقول لك مثلا واحد جاي يشتمك، وانت قاعد ولا انت ماشي وراح قال لك انت حمار وستين حمار وما بتفهمش طلعه ما بتفهمش معلش يعني هتقول له ايه؟ يا إما تقول له هو انت واللي جابوك واللي خلفوك بقيت مقتله أو لك تسكت وممكن كمان لو سكت وكمان اطرش ما بتسمعش او انك ترد الاساءه باحسان قال له كل الكلام ده تقول له صح انا اسف والله سامحني والله ما خدت بالي سامحني طب قول لي اعمل ايه عشان تسمحني؟ أنا, انا فعلا فاهم على قد سامحني والله انا اسف ابوس راسك لو جيت تعمل كده هيعملك ايه والله العظيم كسف منك والله كسف منك لو قال لك انت حمار قول له صح انا اسف ابوس راسك والله أنت كده ركبتنا الغلط هيقول لك كده أنت كده بصراحة ركبتنا الغلط صح؟ كسفت بأدبك فما بالك لو عملت الأبيك كده هيقول لك أول مرة اطلع من دول انت هترسم عليا، هتعملهم عليا وتعمل لك مؤدب لا اعملها مؤدب مرة في اثنين وثلاثة لما يحس ان الأدب طبعي لك بعد كده والله يستقيم فضغط العيلة ضغط البيت ضغط الوالدين ضغط الاقمع علاج الاول حسن الخلق عشان انت ممكن تكون فاهم ان معنى ضغط العيله انك تقف يبقى انت في شقهم شق شك. خلاص هذا فرق بيني وبينكم لا وصاحبهما في الدنيا معروفة ده الكلام ده لو أمرك بالكفر ما تسمعش الكفر ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف اثنين الدعاء لهم بالهدايه صراحه انا سؤتي من ابويا نفسي يموت واستريح لا يموت زي هو مش طائع ده أنت قبل الفجر كل يوم بنص ساعة تقوم قبل الفجر كل يوم نص ساعة متصلة ببكاء بين يدي الله اللهم اهدأ بي اللهم اصلح ابني اللهم رد أختي إلى الحق ردنا الجميل اللهم احبب أمي في الصلاة يا رب كره السجاية لقلب أبي ابعد عنه الدخان يا رب يا رب يدي الكل بقى اللي انت عاوزه اقعد تدعي له ساعه متصله بتضرع وربنا هيرديه وربنا هيرديه فالدعاء ثلاثه الصبر والاحتساب يعني لغايه امتى لغايه امتى هيسءوني لغايه الجنه لغايه الجنه ربنا ابو وجزاهم بما صبروا جنه وحرير كاني احصل حاجه خدت على جزاء الجنه انك صبرت وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا الملك تخش على اهل الجنه تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم مع إن عشر صفات بس بما صبرتم ربنا يزكي عباد الرحمن بصفات 15 صفه ولا أكثر ولا ألف في سوره الفرقان وفي الاخر يقول أولئك يجزون الغرفه بما صبروا مش بما انفقوا وتهجدوا فاسبر واحتسب يعني احتسب يعني استنى الاجل عند ربنا اطلب الاجل من الله بس اربعه لا تراجع ولا استسلام يعني ايه يعني ان يكون عندك مبدا لا تهتز عنه يعني ايه برضه يا ابني احلى لعيدك مرضتش هيفصله معاك هيفصله معاك ولا يا ابنك خفها شوي خفها شوي تخفها في الاخر هتنعمه لانك تنازلت. جزاك الله انما يا ابني شيل شعرايا مش تشيل شعرايا كلمني في اي حاجه الا ديش مبدا ساعتها لو لاق ثابت مش هيحاول يهزك انا مش عارف مركز على اللحيه ليه بس يكمنها هي اللي الانتزامي الآن عمرك شفت واحد جاي للعمود ده عاوز يهز يوقعه عمود ده عمرك شفت واحد يقف بيهز عشان وقعه طيب لو واحد بيهز عشان وقعه عطول عليه مكنون هو يتهز يبقى محدش يفكر يهزه إنما ممكن يهز بتاع زي ده حتى لو طفل صغير طفل عايز صغير مش هيجي يهز العمود إنما ممكن يهز دي حسب بتهز صح هو كده أنت برضه لو قوم يهزوه قبل ما يهزوه لقوه ثابت مش هيحاول يهزوه اللي يحاول يهزك يبقى مجنون صح لانك ايه ثابت انما لو يجي منك بتتهز تقع هيفضلوا وراك يلخلوك لغايه لما تترك الالتزام هو ده اللي بيحصل فلو لقوك ثابت مش هيفكرهم يثنوك عن طريقك انما لو لقوك ممكن يجي منك يزوك يا طب خليك في الشغلانه لغايه لما لك شغلانه تانية مش مشكله يعني يعني هو يعني البنك مش مشكله لما نشوف لك حاجه تانية طب هو مش مشكلة مشكله الشغلانه الحرام ده على ما نجيبه شغلانه حلال طب مش مشكله اللي هتتهز هتضيع خامس حاجه تذكر ثبات اهل الحق تذكر ثبات أهل الحق تثبت يعني ايه يعني شوف اللي ثبتوا من الصحابه اتقطعه ازاي وثبتوا على الدين انت ما تعرضتش لحاجه اللي بعدها رقم ستة تذكر ثبات اهل الباطل اه ده الشيوعيين عشان يكونوا مبدا الشيوعيه مات 150 مليون شيوعي عشان يكونوا مبدا الشيوعيه الباطل يبقى دول يصبروا على اقامه الباطل وانت ما تثبتش وتصبر على قمة الحق يبقى ليس صبرك سبعة ما الا يكون همك الا مرضاه ربك ان يكون همك الاول ان ربنا يرضى عنك لا اب ولا ام ولا اخ ولا أخت ولا مدير ولا رئيس ولا كبير ولا صغير همك ان مين يرضى ربنا خلاص اي حد يسخط بقى مش دعوه انا مش بقول كلهم يسخطوا ولا سخطهم لا ربنا يرضى عنك وبعدين استرض الناس في رضا الله لو مرضوش إلا بمعصيه الله تعمل إيه؟ ترضى ربنا بس وربنا هي رضيهم عنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس وكله الله إلى الناس من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس وفي رواية رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس وفي رواية سخط عليه الله وأسقط عليه الناس فأرضى ربك سبعة أو تمانية صح؟ تمانية ولا سبعة تمانية فتنة أو عقبة المال والتجارة المال والتجارة سواء كان قليل أو كتير كلام كتير كما أنني لم أرى أن أقول لكم طيب عقبة المال والتجارة بسرعة كده ولعلنا عن نفصل في وقت ثاني عقبه المال والتجاره حلها انك لو بتشتغل لا يشغلك عن ذكر الله انك تنفق هذا المال قدر صراعتك منه على الفقراء انك تدعو بالرزق الحلال ان كل ما شغلك عن الله اجعله لله انك تحضر شحن يومي ايماني محاضره يوميه انك تتاجر مع الله ان يكون عندك نيه صالحه في التجاره انك تتعلم الزهد في الدنيا انك تفتح ابواب ثانيه للذ... لل... للرزق غير الابواب المعهود عقبه الامراض واحد ممكن يمرض يترك محاضرات يترك مساجد ويترك صلف في المساجد ويترك قراءه القران عقبة امراض علاجها بايجاز اجعل من الليمون عصيرا حلوا الليمون مر ممكن يبقى يبقى عصير حلو ازاي المرض مر ممكن تخلي المرض حاجه حلوه ازاي انك تحتسب انك تشغل نفسك باسهل عباده عباده الذكر انك تكثر من الدعاء انك آه ترسل من يطيع الله عنك بالطاعات التي يمكن أن تنابع عن الغير إنك تعلق قلبك بالله لا بالطب إنك تكون قبل المرض طائع فلما تمرض كإنك تطيع الله تماما ذا بجاز عقبة عدم تعود للالتزام واحد مش عاوز يجلس في الاستقامة يقولك أنا مش أسي أنا مش متعود أصلي في المسجد اصل انا متعود احلعها كل يوم اصل أنا مش قادر اسي بالسجاير مش متعود على الاستقامه مش قادر مش عارف مش قادر بس النقاب لانه مش متعود عليه ويخنقني يخنقني اصل ما بقومش الليل لاني بصهر على طول متعود اصهر اصل أنا مش قادر مش عارف او يعتذر بالقدر حل الكلام ده يا اخي البدايه دايما صعبه ابدا وربنا يعينك دايما اللي بيبدا بدايه صعبه نابليون الحل عنده لا مش عنده ده الحل عندنا عند ديننا احنا هنقول لك كلمه من نابليون بونابرت اللي استطاع بجيشه ان يغزو الدنيا بيسالوه لماذا انت بجيوشك على جيوش العالم قال لان كل واحد من جيشي ان قال لي ان قال لي لا اقدر قلت له حاول وان قال لا اعرف قلت له تعلم وإن قال لا أستطيع قلت له جرب يعني بساطة ابدأ وربنا عينك ويسر لك ويسددك ولا تخدع نفسك كذلك من العقبات كلام الناس واستاز الناس كتير من الناس مش عاوز يلتزم يقول لك السنة مكسوف هقول عليه شيخ السنة مكسوف هقول عليه مجنون السنة مكسوف هيسأل زوجيه في الطريق الحل ان الله يدافع عن الذين امنوا ولا تسمع لنبح الكلاب ولا تسمع لنبح الكلاب ولو انت سمعت تبقى انت اللي غلطان واحد مشي في الشارع كلب عضه راح هو عضه الكلب مين اللي بلاش دي مثل سمعت مبارح بقدر لو أنا ماشي تعلمت منه اقول لك دكتور اتخانق مع فراش يعاتبه مين يعاتبه مين يعاتبه مين مؤدب بلاش دي مؤدب اتخانق مع واحد مش مؤدب يعاتبه مين المؤدب ليه اتخانق ليه مع ده ليه تقف مع ده صح مع انه صح هو برضه انت صح وذول مش مؤدبين بيعدبوه لو انت سمعت كلامهم نعدبك انت يبقى الحل ايه سمعت كلامهم كلامه. لا يضر السماء نبحوا الكلاب خلاص لا يضر السماء نبحوا الكلاب انت جبل ثابت ما عليك بقى مليار معليك طوب لو انت ماشي في الطريق وراح تصلي واحد وقفك استني عاوزك كلمتين قعدت معاك كلمتين في خمس دقايق واحد تاني قبل بعد عقد ميت متر انا عاوزك بكلمتين في, و... في الاخر الصلاه هتروح عليك صح انما الحل ايه يا تيجوا معايا يا روح اصل هم برضو انت ماشي في طريقك الى الله هتلاقي بقى كلام ناس واستهزاء وإزاء ومجنون ومش لو انت قعدت تسمع كلامهم هيأخروك عن طريقك اما انك تاخدهم معاك لطريقك انت قطر تركبهم معاك لتسير الى الله جل وعلا والا القطر ما يستناش حد القطر ما بيستناش حد فهمت فلا يوقفنك المخالفين ولا يستهوينك قله السالكين او كثره المخالفين بل سر الى رب العالمين والله يعينك كذلك من العقبات المثبطين الاخوه اه في اخوه بتثبت اتكلمنا عن المستأجرين الوحشيين في إخوة بتثبت اه والله اقول لك ازاي واحد ده لو كده وتاجر وغشاش صح يجي واحد يلتزم يعمل لهم كلهم حرمية. صح يبقى اللي خلاه ما يستقمش ان ايه إن شوف واحد بدأ غشاش اقول للملتزم اتقي الله وما تشوهش الصوره وقل اللي عاوز يلتزم ومش عاوز يلتزم عشان الملتزمين اقول له خليك انت احسنهم وارجلهم هذا لا يعيب الاستقامه ولا الدين ولا الاسلام انما يعيب الاصحاب صح هو لو واحد سني وحرامي داعيت في السنيه ولا عيب في الشخص عيف في الدين ولا عيف في الشخص خلاص انت واخد الدين مش واخد الشخص بس يبقى انا اقول له كده ثم أقول لك يا أخي لو ملقيتش حد من الإخوة كويس نقول لك من الإخوة خلاص اعتزل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ائنس بربك سلم وعلا هيدك لنت عاوزه قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وتدناهم هنا وربطنا على وقال تعالى في حقهم بعدها وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله سبوا أقوامهم وسبوا الدنيا كلها فوا واذا الكهف احبس نفسه في ينشر لكم ربكم من رحمه ازاي يخشوا جوه حفره يلاقوا رحمه منتشره جوه حفره اه ربنا هيفتح لك الدنيا كلها هيفتح لك قلبك بسعه نفس لو انست بالله عز وجل اقفل قلبك عن كل الناس وافتحه لله ولو ان تكتب على قلبك كتابه معنويه مغلق للتحسينات مغلق للتحسينات مش عاوز اتصل بحد خلاص وما عليك من وإن كان الاخوه حلوين يعني أنا عارف ان الاخوه حلوين اللي بيقول الكلام ده ان في ناس بتسوي الصوره صح بس أصل الملتزمين المستقيمين اصحاب اللحى الملتقبات اصلهم كويسين انا عارف ان في بعضهم وحشين بعض قليل جدا انما القاعده كويس ازاي يا شيخ يروح كده المدرية مدير مش عارف الايه هيبقى مديريه بقى اللي شغال في الزراعة مديريه الزراعة شغال في الطب وشغال مديريه الصحه شغال في في التعليم مدير التعليم روح المديريه كده هتلاقي واحد بيدقني هناك اول واحد بيأخذ رشوه ويطلع على مش عارف ايه هتلاقي سواء الميكروباص بيأخذ نص جنيه وهو المفروض ياخد ربع جنيه وده وادي كده كونك بتعدهم ده دليل على قلتهم صح كونك جاي دليل على قلته وزي ما يكون مثلا انا مسافر رايح القاهرة الوقت. وأنت وانت جاي من القاهرة قابلتك على مدخل الطريق كده عند اول الطريق السريع عند طريق الدائري فبقول لك اخبار الطريق ايه انت جاي من القاهرة وانا لسه هبدأ الطريق بقول لك اخبار الطريق ايه انت وانت جاي شفت لك حادثتين في شبرا الخيمه يا دوب مسيت ثلاثين كيلو لقيت حادثه عند اليوب يدوب عديت على اول طريق منها لقيت عربيه نقل مقلوبه يدوب في كفر شكر لقيت ثلاث عربيات داخلين في بعض رحت عند متغمر لقيت عربيتين وعين في الترعه جيت عند اجا لقيت العربية وقفة في عربيه واقفه ووكبري جيت انو على مدخل المنصوره لقيت عربيه خبطة في التعربيتين وواحد ميت هناك ست حوادث في الطريق لو قلت لك اخبار الطريق ايه تقول لي ده كل حوادث هو كم عربية مجت على الطريق 300 ألف عربية كم, ح... كم عربية عملت حادثه 6 عربيات قلت لي الطريق كل حوادث هو ده بالضبط أصحاب الدون كلهم طيبين لما عشر عشرين طلع منهم وحشين قلنا ده كل وحش لكن الحقيقة نقوله حلو بس انت اقول ليه لان اصل دول السلامه الإيمان التقوى الصلاح فلما لقيت 10 منهم وحشين قلت ده كلهم وحشين لكن الحقيقه ان 10 بس اللي وحشين عشان كده انا بديك هذه النظره عشان لا يؤخرنك انك انك تلاقي واحد ولو كان اخ يثنيك عن الطريق تاجر غشاش ما يسنكش عن التجاره بالصلاح واحد فاسد ما ما يجركش على الفساد <تصفيق> لا عشان كذلك العقب اللي بعد كده التسويف التسويف كلمه س سوف ما تنفعش معا سوف أتحجب سوف اترك الدخان سوف اصلي سوف اقوم الليل سوف التحي سوف أترك المال الحرام سوف اترك وزيفه محرمه سوف... لا حالا اترك ليه سوف ده مثبت ده مطب الشيطان بيحطه قدامك عشان ياخرك هو الشيطان عاوز ياخرك شويه لما تتاخر يقدر يملكك بعد كده انت الوقت نشيط ياخرك شويه لغايه لما تعدي فتره النشاط بعد كده يضحك عليك زي واحد مثلا حضر المحاضره والشيخ تكلم عن الانفاق واحد يزكي بقى النبي كان بينفق ازاي والصحابه كانوا بينفقوا ازاي وثواب الانفاق في الدنيا وثواب الانفاق في الاخره والجنة انفاق والظل الانسان في ظل نفقاته هو يعني حب انت عاوز تطلع اللي في جيبك كله تاخد محفظتك تطلعها كلها والاخت عاوز تطلع غواشها بقى تطلعها الشيطان هيقول لك ايه المطبل عطار باشا هيقول لك ايه استنى استنى شويه سوف افكر انت كان عندك حميه وعندك مكبال تروح البيت فيروس الحظانة بتاعت الولد والمريانة بتاعت البيت وعاوز اكشف على الست عند الدكتوره وعاوز اغير الفرش واللي مش عارف اللي البيت يحرم على الجيمر هينشاق دي هيبخلك الشطاره عشان كده اول ما تلاقي نفسك عاوز تعمل خير اعمل عاوز ابطل السجاير حالا هو قم ارميها في دوره المية توبت لك رب عاوز انفق حالا هو في عصاه المسجد عاوز البس النقاب حالا هو خرج يا اختي اشتري لي نقاب من بره مش خرج المسجد الملبسه عاوز التحي انا خلاص بيت ملتحي أنت مش عارف خلاص يا رب انا بيت ملتحي من الان مش هرب لها يا رب وهكذا عاوز تعمل خير على طول لا تسوف والا سيضحك عليك الشيطان رقم 14 رقم 15 من المعوقات او العقبات المعصيه والتاريخ الاسود في كتير من الناس مش عارف يلتزم عشان التاريخ بتاعه يقولك انا يعني هقولك انا سمعت مره واحد بكلمه في الدين وقال تعالى وكده قال لا يا شيخ انا لو رحت الجنه ما لاقيش حد يعرفه انا اصحابي كلهم في جهنم ايه والله بقولك لي جدا مفيش حد اعرفه لو انا حاولت التزم هم هيرجعوني ازاي اصلي ولا كنت لسه جاي من موعد بيت. كتير جدا اقول وتعالى تكل المسجد يقول ما ينفعش تع... تعالى اصلي ما ينفعش ده انا لسه جاي من عارفين عارفين ودي ما ينفعش فالمعصيه القديمه خلته ما يعملش الطاع هو ربنا قال لنا كده فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم مش معنى كده ان التاريخ الاسود ده انه كان ماشي مع البنات والناس كلها عارفين انه عاصي وانه كان بيتقرب من يقولوا ما ده ما مش هيصدق انه بقى شيخ وانه كان مش عارف ده كان بيمشي مع البنات البنات كلها مش قاد انه تاب التاريخ الاسود ده ممكن يوقفه الحل يا أخي أقول لك التزام سبعين في المية أحسن من عدم التزام يعني حتى لو أنت بدأ ولسه فيك أثر المعصية أنا هقول لك سبها كلها صح ولكن نص العامة وهذا العامة كله يعني ايه يعني ابدا صغير في الالتزام واكبر تدريجياً مش مشكله واستعن بصاحب الكلب يعينك على دفع الكلب عنك لكن بعض السلف بيساليه طالب طالب عنده لو انك تسير على غنم فنبحك كلبها ماذا تفعل؟ قال ارد الكلب قال لو اصر الكلب قال ارده قال لو تبعك قال ارد قال يا بني هذا شيء طويل ولكن استعين بصاحب الكلب يرد عنك الكلب قول لي بتاع الاغنام شيل الكلب بتاع عندك والله المثل الاعلى لو في لو في حاجه مؤرقات على طول تعود انك تقول يا رب يا رب نسيني الماضي وابعد عني الماضيين أو اترك كل ما يذكرك بالماضي اترك كل ما يذكرك بالماضي كذلك في حاجة يعني في 15 او الخوف الوهمي من الام خايف يلتزم لاحسن يتقلو خوف وهم هم مش هبل ما تاكلوش اي حد ما تاكلوش اي حد وانا هقول لك احنا لهيتك ابدا ده خوف فهمي والانسان عدو ما يجهل وحتى لو هذا فالابتلاء طريق الانبياء والله يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا من العقبات ان الانسان يظن انه كويس فعشان كده مش هيتحرك يقول لك انا انا مصاب كده انا لله لا باجى حد ولا بظلم حد والحمد لله بقدر خامس الفضول اللي عليا وربنا عاوز امه اني من, من كده خلاص ففهم انه كويس إنه محترم وإن اللي بيصلوا في المساجد دول متزمتين وأصحاب الدول متشددين واللي مش عارف يقول لك أنا عادي أنا عادي يقول لك تسألوا عن واحد كده الراجل ده متقدم لوحده تقول له أخبروا إيه يقول لك عادي يعني بيصلوا في المسجد لا عادي يعني مثلا حفظ القرآن لا عادي يعني عادي تطلع في الآخر تلاقيه إيه العادي نو يعني ماشي مع الناس عادي بس ممكن اه يعني ما في الصلاه ممكن مثلًا يضيع الظهر وعصر والمغرب والعشاء ومش قادر يصلي الفجر طبعا وممكن مثلا يعني احيانا لو تضايق مثلا يسيب الدين يعني مثلا واحيانا مثلا يعني لو يعني لو غضب يتخاني مثلا ويطلع الساطور لعينه عينه يعني أحيانً وفي الاخر يطلع عادي ده عادي يطلع في الاخر عادي والناس كلها عندها الناس كلها حلوه يروح كده أنت كده أخطب واحدة ويروح أسأل واحد, يعني يعني واحد صاحبك عليه لو هي بتمشي مع, الب... مع الشباب وهي عاصية أقول لك يا عم أنا أخاف يا عم أنت ست كويسة ربنا يبريك لك يا عم أنت ستة كويسة إزاي ومش عايز يقول له أسأل الناس كلها عندها كويسة عندك كويسة أذكر أن الشيخ ابن باز واحد عراده سؤال بنا يرحمه هذا شيخي واحد أقدمه سؤال قال له شيخ واحد تقدم كخطبة فتاة هو شاب على خير و... وعلى فضل ذكر و... شوية كلام كده لكن عيبه أنه لا يصلي عارف الشيخ قال ماذا الشيخ قال كلمة واحدة قال له هو كافر والحمد لله انتظرنا يا رئي الشيخ منفازه من يرى كفرا ترك الصلاة قال هو كافر والحمد لله بس هذا العادة عند الناس هذا العادة عند الناس فعشان كده أقول لك يا أخي اللي فاهم ان هو كويس لا مش كويس الكويس اللي زي النبي صح على الوسطيه هو زي النبي يبقى اللي زي النبي اللي مستني النبي عليه والسلام هو ده الوسط هو كويس عشان لك يا حبيب الايمان و70 شعبه ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام الايمان و تعرف مش عارف, يبقى انت يبقى انت فضلاً عارف انت فيهم أصلاً. كويس كذلك بعض الناس خايف يلتزم أحسن يرجع خايف يستقيم أحسن يرجع أحسن أنا سبت سجاير وتوبت ورجعت تاني أصلا أنا سنت البنت وفي الأخير رجعت تاني فأنا أتحق على ربنا أتحق على ربنا يعني أتوب وأرجع أتوب وأرجع لا أخلني في الفساد بأحسن لا طب ما تخليك في الطاعة أحسن عشان بقى ما تحكتش على نفسك ولا على حد عشان كده بقول لك الخوف من الرجوع برضو دي عقبة الحل إيه والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا أتى بكم أن فاستغفرون فيغفر الله لهم لو أقبلت على الله جلاله في كل مرة صادقا يتوب الله عز وجل عليك فباب التوب مفتوح الرقم 19 تذكر لذة المعصية بعض الناس يتذكر لذة الفساد يوم يرجع للفساد والأمثلة كثير يتذكر بقى المخدرات أو النصر أو لذة البلاجات أو لذة البنات أو لذة الاستمناء او لذة الاغاني او لذة المصايف او لذة الكورنيش يفتقد الكلام ده يرجع له ثاني الحل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى تذكر لذة الطاعه اقطع الفكره في المعصيه السابقه اعلم ان البديل هو الجنة البديل الجنة ده عنوان محاضره ليا بعنوان البديل الجنه عشرين آخر حاجة في العقوبات عشرين بعض الناس فاهم إن التزام عبارة عن تقييد الحريات إن التزام عبارة عن تقييد للحريات بعضهم حتى يصعب عليه السُنن يقول لك والله السنين دري مساكين يا أخي والله مساكين صعبانين عليه والله لا لا بيبص على بنات ولا أفلام ولا تمثيليات ولا بتفرغه على كور الناس يا أخي عايش الزاج ده مخنوق فهو غير وما بيلتزمش عشان كده فهم ان حاجه الالتزام دي سجن وخلقه سجن اذا ما قرن بالجنه اي والله لكن المعصيه هي اللي سجن اذا ما قرنت بالنار إذا ما قرنت بالنار فالدنيا سجن مؤمن لكن وانت جوه السجن ده هو زي ما بنتم قال فضرب بينهم بسور له باطنه في الرحمه وظاهره من قبيل العذاب يعني انا من عند الرحمه وانت عندك العذاب مع انه مشغول قول والله لو ملأت القلعة لو تجم فيها لما ملأت القلعة ذهبا ما شكرت من سجنوني ولا وفيتهم شكرا أن سجنوني فقد فتح الله لي علي في هذه القلعة ما لم يفتح على أحد إلى آخر كلامك فالحل يا رحيم إن كنت أنت في سجن العبودية لله فغيرك في سجن العبودية للألف عب للزوجه عبد للبنت عبد للفتاه عبد للفلوس عبد للعربيه عبد للمحمول عبد للمامور عوز يرضي كل الناس هو ده سجن انما انت لا ترضي الا واحدا فانت الحر الوحيد الا انك عبد لله عز وجل ثم لا تظن ان الالتزام عباره عن ضيق وحزن بل اسعد الناس والله هم المستقيمون اسعد الناس هم القائمون أسعد الناس هم المصلون أسعد الناس هم المنفقون البادلون فلذة الإنفاق أحسن من لذة الاخذ ولذة قيام الليل أحسن من لذة النساء ولذة ذكر الله أحسن من لذة البلاجات ومن ذاق عرف ومن ذاق عرف لأجل ذلك بد أن تعلم أن أول ثمرة من ثمرات الالتزام أن يعطيك الله جل وعلا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ولذة العيش وحلاوة الدنيا والحياة الطيبة كما قال الله جل وعلا في غير ما في القرآن ثم ربما تستلذ لذة عظيمة إذا نمت على فراشك فرأيت نبيك في الرؤيا. على السلام لذة عظيمة ما حدش بيعيشها أو أنك يريك الله مكانك في بالجنة لتتخطى تلك العقبات لتثبت على الطريق مرة ثانية من أسف اللقاء ده اتخذ عشرين عقب فيه مع أننا طولنا اكتفي بهذا القدر ومن شاء الله تعالى أختم الكلام في هذه السلسلة بسرعة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى إن أحيان الله تعالى وقدرني معكم البقاء واللقاء أسأل الله تعالى أن تقبل منكم صحيح الأعمال وأقول لك ولهذا وأستقصد الله لكم وجزاكم الله أخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته